الدرس الرابع عشر في مكتب البرق والهاتف أمام شباك البرق من فضلك أعطني نموذج برقية برقية داخلية أو خارجية برقية خارجية النموذج هناك فوق المكتب يجلس سامي أمام المكتب ويكتب البرقية التالية السيد كمال علي 15 شارع الكويت تونس سأصل إلى تونس غدا الأربعاء الساعة الخامسة والنصف مساء بالطائرة التونسية رحلة رقم 125 سامي علي الموظفة تقرأ البرقية وتعد الكلمات وتحسب الأجرى وتكتب الإيصال سامي يدفع الأجرى ويسأل متى تصل البرقية إلى تونس؟ غدا صباحا إن شاء الله أمام شباك الهاتف من فضلك مكالمة شخصية إلى الكويت ما رقمه؟ 52-61-12 كم مدة؟ مدتان هل ستتكلم من هنا؟ نعم عشرة جنيهات تفضلي انتظر قليلا ستأتي المكالمة حالا جرس الهاتف يدك كابينة رقم أربعة يدخل سامي الكابينة ويرفع سماعة الهاتف ويتحدث الكلمات الجديدة مكالمة مدة البرق برقية الأربعاء إن شاء الله انتظر مكالمة شخصية السيد النصف نموذج داخلية خارجية جلس دق كابينة تونس حسب وصل تكلم أتى غدا رحلة حالا قليلا جرس خط الطيران